ولن أعود لهذا أبدا يقول فلما قدم لي قلت اجزاك الله خير وبيض الله وجهك وأبشر بالخير يقول في وقت السحر أخذ يدعو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى ودعوت له يقول ثم راح ودام وقام الظهر وقبل أقدام والدته ووالده يقول مستغربين فلان يحبنا فلان ما ندري عنه ولا نلقيناه قاعد ينافق علينا يقول كيف أخذ أوراد أمه اللي في المستشفى وانطلق من المكان اللي فيه الواديين إلى مستشفى عسيد ليصلح أوراق أمه وعدها أنه ببرها وأنه سيكون حولها وأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى يوم أن وصى الإنسان بوالديه وأخذ أوراقها وغين مواعيدها في المستشفى وهو راجع وكان الخط واحد رايح جاي ثم ينزل قدر الله سبحانه وتعالى فإذ الحديد بالحديث وحادث شنيع يقضي فيه ذاك الرجل أجله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب بعد هذه الأعمال الجليلة توبوا في وقت السحر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 111. سبحانك ربنا المعافى من عافيت 112. والمبتلى من ابتليت والحكم ما حكمت 114. والقضاء ما قضيت سبحان من له الآخرة والأولى 116. وله الممات والمحيى 117. وإليه المنتهى والرجعى 111. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 112. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 113. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئاتنا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 111. ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم